أنا وياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتريم يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أتلاء المدرجات وقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فجدير بكل مسلم وجدير بكل مسلمة أن يقبل وأن تقبل على الفقه في الدين بذلك ترتفع ويرتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى أما الانكباب على الدنيا وبشدة وترك أمر الآخرة فهذا نذير شر ونذير شؤم، وقد ذكر الله في كتابه الكريم أقواما فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فجدير بكل مسلم وحري بكل مسلمة كذلك أن يقبل وأن تقبل على الفقه في الدين هذا مجلس من مجالس إحكام النساء أقول في هذا المجلس مستعينا بالله عز وجل سئلا إياه التوفيق والسداد إن من طرائق من سبل النجاح في المعاملات أن تتعرف على أخلاق منهم أمامك ومن ثم تعاملهم بالطريقة التي تتناسب مع أخلاقهم فللناس أقدار وللناس أخلاق وللناس عقول فإذا وفقت في تشخيص من أمامك وعملته بمقتضى عقلي ومقتضى فهمه وفقت بمشيئة الله تبارك وتعالى وإن جهلت أخلاق من هم أمامك من ثم تصرفت تصرفات قد تكون من وجهة نظرك صحيحة صائبة ولكنها في حقيقة الأمر تحمل كل الخطأ فكان من الجدير أن تتعلم أخلاق من هم أمامك أن تعرف وتتعرف على أخلاق من تعاملهم ومن ثم تتعامل بمقتضى تلك الأخلاق فهناك أقوام تكفي فيهم النظرة تنظر إليهم نظرة فبع يتأثروا ويقلعوا عما هم فيه من خطأ وأقوام لا تجدي معهم إلا الكلمات وأقوام لا يجدي معهم لا الكلام ولا النظرات إنما يتألفون بشيء من المال والهدية وأقوام غير ذلك فكان من الجدير بنا أن نتعرف على أخلاق الآخرين حتى تسلم لنا طرائقنا في التعاملات معهم الصغير له طريقة في التعامل الكبير له طريقة في التعامل الجاهل له طريقة في التعامل العالم له طريقة في التعامل المسؤول من المسؤولين له طريقة في التعامل غير المسؤول له طريقة في التعامل والتخاطب كذلك المرأة لا طريقة في التعامل والتخاطب والفتاة كذلك وغير هؤلاء لكل طريقة في التعامل فإذا عملت صبيا صغيرا مما يعامل به الشخص الكبير ظلمته وما وفقته وإن عملت من يحتاج إلى شدة عملته برفق كان ذلك نوعا من أنواع الخور وإن عملت من يحتاج إلى رفق إن عملته بشدة فهذا نوع تهور وغباء في المعاملات فكان إذن من اللازم أن تتعرف على أخلاق منهم هم أمامك فكما هناك من الناس من تكفي الكلمة لتطييب خاطره، ومن لا يكفيه المال لكونه طماع جشع لا يرغب إلا في المال، وآخرون تكفيهم منك مكارم الأخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سلك مسلك جت في التعاملات مع أصحابه، ونصح نصائح جت في التعاملات مع أصحابه، وفي النصائح الموجهة لأصحابه. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه فأعطاهم ولم يعطني فجاء في نفسي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إني أعطي أقواما من المال أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلبي من خير منهم عمر بن تغلب قال عمر والله لا لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم فكان من الجديد بارك الله فيكم أن نتعرف على أخلاق من نعاجر ومن نعمل معهم ومن ثم نضع القول في موضع الصائب ونضع العمل موضعه الصائب ننزل الشدة منازلها ننزل اللين منازله حتى نوفق في التعاملات والمجلس مجلس أحكام النساء فكان من الجدير أن نتعرف على شيء من أخلاق النساء التي جبلت عليه من هذه الأخلاق وعليه أعرج وينبغي أضعي أن تكون متوفرة في الرجال هي المسألة الغيرة فالنساء يفترض أنهن شديدات الحياة وفي ذات الوقت شديدات الغيرة هذا يفترض أن يكون في النساء والغيرة في معاني الغيرة أن الشخص يكره أن يشاركه شخص آخر في حقه هذا من معاني الغيرة كرهية مشاركة الآخرين لك في حقك وخاصة ما يتعلق بأمر الأعراض فأقول بالله تعالى التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم عليه أن يأتي العبد ما حرم الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله عليه هذه من غيرة الله سبحانه وقال إن الله يغار ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجدير بالمسلم ولزام على المسلم أن يكون غيورا على حريمه غيورا على عرضه هكذا يجب أن يكون المسلم ومن ثم جاءت النصوص في السناء على الغيور كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيدعوه أم ماذا يصنع أيقتله أم ماذا يصنع فالحاصل أن سعد بن عبادة كان جالسا فقال يا رسول الله أما أنا يا رسول الله فلا وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح يعني بحد السيف ليس بعرضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان سعد بن أبادة رجلا غيورا ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فتزوج أحد من شدة غيرته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله لأنا أغير من سعد والله عز وجل أغير مني من أجل ذلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن فجدير بالمسلم أن يتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم غيور جدير بالمسلم أن يكون غيورا على حريمه غيورا على عرضه فلا يسلم امرأته لشخص ويخرج ولا يدع ابنته تتجول في الطرقات تصيعوا في الشوارع مع منصات ولا تمشي مع البنين كما شاءت إن هذا يتنافى مع خلق, الد... مع خلق الرسول الكريم ومع تعاليم الشريعة الغراء إن هذا الذي يحدث من ترك الوالد لابنته قال زوجته وآخر يعلق صورة زوجته وفي أبهزينتها في, أبه في غرفة... غرفة الجلوس ينظر إليها الناظرون كل هذا يتنافى مع الغيرة ويتنافى مع الدين ويتنافى مع الرجولة ويتنافى مع الشامة إن النسوة فضلا عن الرجال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا من ذوي الغيرة الشديدة على الأزواج وكما أتلفت ومن الغيرة هذه ما هو محمود ومن الغيرة هذه ما هو مذموم فإن أفضت الغيرة إلى محمود فمحمودة وإن أفضت الغيرة إلى شيء محرم فمحرمة فأذكر ببعض الأمثلة من ذلك لعل شخصا أن يتخلق بالخلق الكريم الغيرة بالضوابط الشرعية الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورأى حالا متغيرا تماما فقال ما لك أغرتي أجاءك شيطانك قالت يا رسول الله لكل منا شيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قرين قالت وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعنني عليه فأسلم وفي من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بات عندها ذات ليلة فلما رأى أنها قد نامت خرج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم متجها إلى فخرج قام من النوم انسل من السرير رويدا رويدا وأخذ نع له رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا واتجه إلى البقية إلى أماكن قبور المسلمين يدعو للمسلمين والمسلمات شارت عائشة به فقامت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته إلى البقية فتتنظر ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما زار القبور فلما قفل النبي راجعا إذا بها طرى النبي راجعا فتسرع إلى سريرها مرة ثانية ويأتي النبي يجوها تنهج قال ما لك يا عائشة حش يمرك يعني صدر من الناس قالت يا رسول الله مهما يخفي الناس الله يعلمه فقال لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير فذكرت له خبر ما رأت وذكرت له امر غيرتها فضربني صدرها قائلا اتينا أن يحيف الله عليك ورسوله، وفي الحديث وما لمثل لا يغار أو لا يغار على مثلك يا رسول الله، فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها دو الغير الشديدة على رسول الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه مع أن الرسول لم يكن يرتكب محرماً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شدة غيرتها كذلك. أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه صحفة فيها طعام والنبي في بيت بعض نساء فأرسلت صحفة فيها طعام مع خادم فقامت التي في بيتها صلى الله عليه وسلم إلى حجر إلى فهر والفهر الحجر فأخذت وضربت الصحفة بكل قوتها فكسرت الصحفة وتساقط الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم وطفق يجمع فلق الصحفة وأخذ صحفة الكاسرة وردى إلى صاحبة الصحفة المكسورة وقال هذه بتلك أشد أن الغيرة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في أصحاب الشيم. وأصحاب المكارم مكارم الأخلاق لكن لا تفضي إلى محرم أو إلى مكروه فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ صحفة مكان الصحفة وبهذا استدل الفقهاء على أمر وهو من أتلف شيئا فعليه إصلاحه استدلوا بهذا الخبر وبقصة تدمير صومعة جريج العابد ثم إعادت بنائها له استدل بذلك على أن من أتلف شيئا فعليه راح الشيء أن الغيرة كانت موجودة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتعنى صارت عليها السلام لما خرجت من عند الجبار وقد سلمها الله عز وجل وأعطاء الجبار هاجر هدية بعد مدة أخذت هاجر وأهدتها لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأمت من الإماء عند سارة آدت سارة هاجر إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي التي آدتها بنفسها وما أنها آدتها بنفسها بعد غارت منها مع أن سارة عليه السلام أوتيت جمالا عظيما أوتيت جمالا باهرا عظيما هي جدة يوسف صلى الله عليه وسلم جدة يوسف صديق الذي أوتي شطر الحسن جدته سارة كانت في غاية أيضا من الجمال ولما دخلت بلاد الجبار قال قومه له دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض امرأة مثلها فالشاهد أنه مع هذا الجمال البياض والباهر لما آتت هاجرة لإبراهيم عليه السلام بدأ التغار من هاجرة بدأت تغار من هاجرة فالحاصل أن هاجرة لذلك اتخذت المنطق لبست السوق الطويل من أسفل حتى إذا مشيت على الرمال يمحو المنطق أثر أقدامها يمحو المنطق أثر أقدامها فلا تراها سارة ومن ثم لا تضربها سارة هي كانت أمة عندها الشاهد من ذلك بارك الله فيكم أن الغير أمر أما إذا آلت الغير إلى شيء في طان في مسلم من المسلمين فإنه إذن تزم وتحرم فلذلك لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية هكذا وأشارت إلى أن صفية بنت حيوانها قصيرة وكانت جميلة وضاءة أيضا وإسرائيلية من نسل هارون عليه السلام قالت عائشة حسبك من صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا على عائشة رضي الله عنها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لو مزجت بماء البحر لمزجته أي أنها تكاد أن تلوث ماء البحر من شدة اسمها ومن شدة خطرها وعائشة أيضا كانت تغار حتى من خديجة رضي الله عنها وقد ماتت خديجة قبلها قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة أي كما غرت على خديجة وإن كانت قد ماتت قبل أن يتوجني النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتي عليها فلكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كان كثيرا ما يقول قديجة قديجة ويثني عليها ثناء عاطرا حسنا جميلا حتى إذا الله كان إذا ذبع زبيعة قال اصلوا إلى أصدقاء قديجة وكانت هالة بنت خويلد رضي الله عنها إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستازن في الدخول عليه عرف في صوتها صوت قديجة فيرتع لذلك ويقول اللهم هلا، فغارت من ذلك غيرة شديدة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر حمراء الشدقين أي قد سقطت أسننها من فمها فلم يعد يرى في فمها إلا لثة الحمراء أبدلك الله منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها فيلزم أن تتفطن لغيرة زوجتك إن كانت في حدود الاعتياد فحينئذ تتحمل إن آلت غيرتها إلى ظلم للعباد أو إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلى طان في الأعراض فحينئذ لا تحمد بل تذم إن أهلت غيرتها إلى أن تطعن في الأعراض حينئذ تكون مذمومة ويؤخذ على يديها فلا بد من النظر في أمر الغيرة يعفى منها, منها عن المحمود يعفى عن من لم تجاوز به الشريعة وكما قالوا إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله ولا أسفل الوادي من أعلى، فكذا ينبغي أن يتفطن الشخص لذلك. أما المرأة المحمودة الصنية طيبة الأخلاق الكريمة، طيبة الأخلاق الكريمة التي تغار على دينها رأت زوجها يقف أمام القنوات الفضائية الهابطة الساقطة وينظر إلى المحرمات، فتججبه وتمنعه. فشكرا لها وجزاء الله خيرا على نهيها عن المنكر هذا فكما لا يخفى بارك الله فيكم أن الغير منها محمود ومنها ما هو الموم لقد راع النبي صلى الله عليه وسلم غيرة أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا القصر قال لرزل عربي قلت أنا عربي فلمن هذا القصر قالوا لرجل قرشي قلت أنا قرشي فلمن هذا القصر قالوا هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فجئت مقبلا إليه أيكي أنا فرأيت جارية أن تتوضى فذكرت غيرتك يا عمر فوليت فوليت قال عمر أو عليك غار يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله وعلى المرأة كذلك أن تراعي غيرة زوجها فالزوج الشام الغيور على زوجته الشام الغيور على زوجته تحمد في هذه الخصلة ما لم يتجاوز بها حد الاعتدال ما لم يتجاوز بها إلى الوسوسة ما لم يتجاوز بها إلى الظنون السيئة المريبة فإن النبي قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما كانت تخدم زوجاء الزبير تسوس له, تسوس له النوى تدق له النوى تفعل وتفعل فخرجت يوما تجمع النوى للفرس وتدق هذا النوى فرآها النبي صلى الله عليه وسلم رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا على حمار فعاء كي تركب خلفه وهذه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام قالت فذكرت غيرة الزبير فأبت رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك للزبير فقال الزبير حملك النوى على رأسك أشد علي من الركوب خلف رسول الله الرسول معصوم في هذا الجانب كما لا يخفى هذا مراعاتها يعني مراعاة أسماء بنت أبي بكر لغير تزوجها أن رجلا فقيرا جاء وقال يا أم عبد الله إني أريد أن أبي لدارك يا أم عبد الله فأذني لي أن أبيع في ظل الدار يا أم عبد الله لَتْ إن الزبير رجل غيور وإن إن أذنت لك أبا الزبير ذلك عليا فإذا جاء الزبير تعال فاستاذن, تعال فاستأذن فجاء الزبير وجاء الرجل يا فقال يا أم عبد الله إذني لي أن أبيع في ظل دارك قالت ها هو الزبير أو ما وجدت غير ظل داري تبيع فيه فقال الزبير لماذا تزجلي قالت أتاثن يا أبا عبد الله لهذا الرجل أن يبيع في ظل داري قال هو فقير أذنت له فلذلك يجب على المرأة أن تراعي غيرة زوجها فإذا اشتد على كلام لكونه غيور عليها ولا يرضى لها أن تقع في الحرام ولا يرضى لرجل أجنبي أن يأجنبي أن ينتهك حرمة زوجته أو حرمة ابنته فلتغفر له الزوج فالتغفر له الزوجة ما صدر منه من أخطاء في هذا الصدد أو ما صدرت أي ما صدر منه من شدة في هذا الصدد وكذلك الزر ما الحامل لمرأته هذا على الإنكار عليه مثلا إذا تأخر هل الحامل محبة له والغيرة عليه أم الحامل شيء آخر فمن ثم يتعامل مع المرأة بما يرى منها إن رأى منها محبة وغيرة آل إلى حدة في اللفظ فتتحمل وتشكر على هذه الحدة في النفس لكن إن وجدها تفعل ذلك ومنطلقها غير هذا المنطلق فيتعامل معها بالقدر الذي تنفع وبالقدر الذي يجرب من الله أقول مذكرا المسلمين والمسلمات أين غيرتكم يا أهل الإسلام على بناتكم اللواتي أملأن الشوارع متسكعات في الطرقات مرتديات أقبح الملابس مرتديات أقبح الملابس تبرجه أين غيرتك؟ أيها الأب على ابنتك وألت تتركها بمفردها مع زميل يذاكران أو مع مدرس الله فحل يذاكران أين غيرتك؟ أيها الرجل يا من ترسل امرأتك إلى طبيب أمراض النساء بمفردها تكشف عن سوءتها أمامه أين غيرتك؟ أيها الرجل الشام الدين إذا أرسلت زوجتك إلى طبيب يعالجها بمفرطها فكن تقيا ورعا أين غيرتك يا من تترك بيتك لعامل يدخل فيه يصلح شيئا وتترك الزوجة معه أين غيرتك على محارم الله عز وجل أين غيرتك على محارم الله أين غيرتك على حدود الله التسيب في هذه المسائل يردي ويهلك والعياذ بالله وليس زمننا بأفضل من زمن الصحابة الكرام إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند الرجل أي كان أجيرا عند الرجل فزن بامرأته فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل الحديث فإذا كان هذا قد صدر في أواصط خير القرون صدر أن عاملا من العمال أن أجيرا من الأجراء دقل بيت في غياب الرجل وارتكب الفحش مع امرأته فلأن يصدر في أزمنتنا هذه التي ملئت شرا وملئت فسادا من باب أولى فجدير بكل دين أن يكون غيورا على حريمه كيف بك وأنت تنظر أنت وامرأتك كيف بك أيها الغيور أيها الشام وأنت تنظر أنت وزوجتك إلى فيلم فيه رجل يتأبط امرأة ويقبلها أين حياؤك أخذ عدم أين غيرتك أين غيرتك على حريمك وعلى بناتك فجدير بالمسلم أن يكون غيورا على محارم الله وغيورا على عرضه غيورا على امرأته غيورا على بناته جدير بالمرأة كذلك أن تكون غيرة على محارم الله وغيرة على بلاتها إن من الدواب تغار على بل تغار على الدجاج الديك ترونه يغار أشد الغيرة على, على دجاجة وتناقر مع ديك آخر وتقاتلان أشد القتال من أجل من أجل دجاجة يتقاتلان أشد القتال من حتى العجموات تغار على تغار على إناثها إلا الخنازير فكما قال القائم أكلت العرب لحوما أكلت الترك لحوم الخير فكانت فيهم الشراسة وأكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياسة فهذه الدياسة التي انتشرت في بلاد المسلمين أتت إلينا من بلاد الروم من بلاد الكفر فلا يغر أحدهم ويرى رجلا أجنبيا يقبل زوجته لا غار أحدهم ويرى رجلا أجنبيا يقبل على دعاقصها وتنتقل هذه العادة القذرة بل... ويتلقف الأرازل ويطبقونها ويتلقف المطرفون والكبراء ويطبقونها في بلاد المسلمين فجدير بكل مسلم أن يدمر تلك الطقوس المخالفة للشريعة أل... ليس من الإسلام أبدا أن تسلم زوجتك لرجل يقبلها أو يتراقص معها ليس هذا من الدين ولا من الرجولة ولا من الشهام ولا من مكارم الأخلاق فجدير بالمسلم أن يكون غيرا على دينه غيرا على حريمه ولا يتلقى في الأخلاق الساقطة الهابطة الواردة إلينا من دول الكفر أكلت الخنازير الذين تصربت إليهم الديات من الخنزير الذي يأكلونه من الملة جاء يتعبدون بها جدير بكل مسلم جدير بكل شام بكل شخص أن يكون غيورا كيف تترك امرأتك مع سائق يتجول بها كيف يشاء أليس بفحل أليست هي اتق الله أيها المسلم في زوجتك في ابنتك في أختك في أمك في أعراضك اتق الله إن الله يغار غيرة ربنا منها أن يأتي الشخص ما حرم الله عليه إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته ازني عبده أو أن تزني أمته ذكر بذلك بطي في صلاة الكسوف من الخطب الفازة الجامعة ذكر بغيرة ربنا عز وجل وأن من غيرته أنه يغار سبحانه وتعالى إذا زن عبده أو إذا زنت أمته فجدير بكل مسلم أن يقوي هذه الملكة في نفسه ملكة الغيرة على الدين على محارم الله الغيرة على الحريم كذلك أما هذا الديوث الذي يترك امرأته تخبث كيف شاءت وتسافح من شاءت وتخرج مع من شاءت ولا يسألني جئت إلى أين ذهبت دخلت مع من خرجت مع من مثله لو كان تم حدود تقام أن يؤدب وأن يزجر أن يؤدب وأن يهان لما تسبب فيه من انفلات في بناته وانفلات في زوجاته أيها الإخوة لنا ديننا لنا صبغتنا التي صبغنا الله عليها قال جل ذكره صبغة الله ومن أحصى صبغا ونحن له صبغتنا صبغة الإسلام لنا أخلاقنا أخلاق الإسلام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لنا ملتنا الملة الحنيفية السمحة ديننا والحمد لله دين الحق دين العفاف دين الحق دين, الحق دين العفاف فلنتقلته بل ولنحمله للناس نبلغه الناس ننقذ الناس به مما هم فيه من الظلمات فمن يأتي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن, أن يهدى فما لكم ككون أن ننشره لنا وأن نوجه الناس إليه حتى يختبسون من أخلاقه لا أن نأتي بأخلاق الكفار ننشرها في بلاد المسلمين جدير بك يا عبد الله أتبقى. لا تدعى, تدعى تصادق من شاءت من الشباب لا تدعى تخلو مع خطيبها لا تدعى تذهب إلى طبيب ولا إلى معيد في الجامعة ولا أن تناقش الرسالات بمفردها مع دكتور يغلق عليها الباب وينال منها مأربه إن لم يكن زادين أو كان زادين فالشيطان ثالث جدير بكل مسلم أن يكون غيورا على دينه غيورا على أعراضه غيورا على حريمه هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدير بنا أن نتخلق بأخلاق الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه جدير بنا أن نتخلق بأخلاق أصحاب نبينا الكرام رضي الله تعالى عنهم وأسكنهم فسيح الجنان إن الغيرة من الإيمان إن الغيرة من الإيمان إن الغيرة تدفع إلى المحافظة على الحريم، تدفع إلى المحافظة على الأراضي الغير المحمودة، كل ذلك من المكارم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله كيف حالك عم الشيخ الحمد لله عسل خير إن شاء الله صدق لنا في السؤال بصير يعني في الله صليه وحمده جنب والله مصلي محمد اسم عاد نعرف ال الفرق بينهم وما هي أخبرهم ما قلت عاد لو سمعت ما قلت شم عاد ما قلت الاسم, الاسم والذنب والسيئة والاسم والذنب والسيئة ما الفرق بينهم <تصفيق> كلها قد تترادف وتعت بمعنى واحد كلها كلها قد تترادف وتاتي بمعنى واحد وأحيانًا تنفصل عن بعضها في المعنى، أحيانًا تنفصل عن بعضها في المعنى، فأحيانًا يقولون الاسم ما كان من ذنب في حق نفسك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، والذنب قد يكون كذلك، وأيضًا الذنب قد يدخل في حد، قد يدخل في العدوان، أي التعدي على الآخرين. فالذنب أحيان الزنب يكون عاما تدخل فيه الآثام التي ارتكبتها في حق نفسك مع الله والذنب يكون كذلك ويضاف إليه الزنوء الإجرام الذي تصنعه في حق آخرين كأن تسرق مع الآخر كأن تظلم آخر فظلمك الآخرين وانتهاكك المحارم داخل في الزمب فالإثم مثلا حرم الله عليك حرم الله عليك على سبيل المثال شرب الخمر فشربت الخمر وأنت في بيتك هذا إثم يتعلق بك مع ربك سبحانه وتعالى لكن العدوان كأن تصرق مال شخص والعدوان يدخلان في الزمب السيئة هي ما يسوء عموما فيدخل فيها الزمب يدخل فيها الإثم عم من ذات السيئة بمعنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تلكم سيئتين قد بمعنى معنى الكبيرة ومن قبل كانوا يعملون السيئات قاملوت قد تأتي السيئة بمعنى الكفر والذين كتبوا السيئات بمثلها وترهقهم ذلة من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا مظلمة وليك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر وبالله التوفيق السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام بارك الله وفيك سن الشيخ وفيك فضالي بقول لحضرتك عايز وقال حضرتك على حاجة فضالي ليه أختي في الله يعني أحسابها على خلق ودين يعني منتقبة ومتدينة جدا فاخد رأي حضرتك في حاجة ما السؤال فضالي السؤال يعني هو متقدم له دلوقتي شاب يعني عادي جدا يعني بيصلي وبيصوم عادي بس مش ملتحي فمعين هو بيقول يعني أنا عارف أن اللحية فرد بس هو تحي فهو يعني يتسأله على الصلاة فبيقول لها أنا ممكن يعني الصلاة كلها ما بيصلواش في المسجد فبيصلي بعض في العمل وبعض في البيت يعني مش محافظ كلها يعني مش محافظ كلها عليها ايه في المسجد ففي البيت عندهم يعني وهم مقتنعين بيه فهي مش عارفة تعمل ايه ايه رأي حضرتك رأيي والحمد لله والصلاة والسلام على بعد انا ابحث عن التكافؤ في الدين فما دامت الفتاة دينة وصالحة وذات كفاءات متعددة فتبحث عن الكفء في دينها الصالح من أمثالها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فهذا الذي ذكرت لا يكافئها وإن رضي بها أبوها وإن رضي به أبوها أو أمها لكني لا أضي ابحث لا عن كفء في دينها يكافئها في دينها ولا مانع من المكافات في الدنيا كذلك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله لو سمحت عايز اسال اسئله اسال عن ثلاث على صحه حديث اتفضل السؤال الاول الحديث الاول خيركم من بشر بالانسه لا يثبت لا يصح لا يصح لا يصح طيب. لا لا طيب السؤال الثاني من أكل لحم داعير من أكل لحم داعير فليتوضع من ناحية الإسناد إسناد صحيح من ناحية الإسناد إسناد الت... صحيح أسؤال... لكن كانت سنة ثقيلة نعم رسول الله عن أخلاق الأصغية صحيح صحيح نعم لكن هناك اختلاف فقهي في مسألة الوضوء لحوم الجمل. ليس هذا بابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فارقة. نعم. لازم شوف متى يسأل سؤالين أو سؤال أختي جاية من فيوم تقول عندنا يعني حد ما تقول هي رات الشهر السيرة ينفع تبدل تجمع وتكسر في الصلاة حد ما تقوله السؤال التاني. بيت, بيت أبيها. إيه؟ بيت أبيها. إيه؟ أيوة زي... يا بيت أبيها أيوة. السؤال الثاني عادي هاد أسرع يعني حسن يعني موت قريب جدا وتعبانة وحال نفسيه مدمرة خالد فأنا دلوقتي عايز أعرف في فترة ولا دي يعني من الشيطان وكذا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا بعد السؤال الأول عند جمهور واللقاء إذا زادت عن أربعة أيام فإنها تقصر الصلاة فإنها تقصر الصلاة, الصلاة عفوا ان زادت عن أربعة أيام فإنها تتم الصلاة هذا رأي الجمهور أم نعم بيت أبيها ليس لا ببيت فإذا كانت ستمكث أياما يوما يومين ثلاثة أيام أربعة أيام فهذه عند الجمهور تقصر الصلاة عند الجمهور تقصر إن زادت عن أربعة أيام عند الجمهور تتم الصلاة هذا رأي الجمهور ومن العلماء من سلك مثلكا آخر وقال إنها مسافرة كابن عمر وابن حزم رحمهما الله ففي أقوال عنهم وأصح الأقوال عنهم أن هذه التي تسافر هذه المدة التي ما دامت تسمى مسافرة فإنها تقصر الصلاة فالاحتياط لك الأخذ برأي الجمهور الذي مؤذى أنها تتم بعض الأربعات أيام أما أننا في حكم ما أنها تثم بعض الأربعة هذا رأي الجمهور والمسألة لا تخلو من خلالها هل يشعر الشخص بالموت قبل أن يموت هذا ليس بلا قد يكون قد يكون هناك شعور بالموت قبل حدوثه وقد لا يكون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة إن جبريل كان يعرضني بالقرآن كل عام مرة وإنه عرضني بالقرآن في هذا العام مرتين وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي فاتق الله واصبري وأيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه استدعى ولده جابرا يوم أحد في الصباح قال يا جابر إني أراني في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فاستوصي بأخواتك خيرا يا جابر فاستوصي بأخواتك خيرا وكان كذلك ولكن أحيانا يأتي الموت بغتا يأتي الموت دون ما استشعار فهذا وارد وذاك وارد ولا يضطرد أما الشعور الزائد بالموت الذي ارتابك فلا ينبغي أن يصدنك عن عمل الخير ولا ينبغي أن يورث يورثك يأسا أبدا بل أقبلي على عمل خير وامضي فيما أنت فيه فكم من مريض عاشحين من الدار كما يقولون وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت السلام عليكم السلام عليك يا شيخ عليك السلام ورحمة الله وبركاته أنا خير معك من الأردن يا شيخ فضل يا خيري والله أنا أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحبتنا لا عندي سؤال بس يا شيخ الله يرضى عليك وعليك يا رب تفضل بس يا شيخ طبعا أبوه مريض الله يعافيه عنده ربنا يشفيك من جماعة الأمراض عنده بيالطا فأنا ما انتصل عليه من الأردن أما يقول لي انزل وأنا الحالة هنا مش متاعدة معايا معايا عمي الشيخ مات مات فالحالة هنا مش متاعدة معايا يعني فأنا ما يقول له يا أبو أصبر علي بس شوية كده شهر ولا شهرين قال لي ان اتقابل ايوم القيامة ما لا له ارضى يا ابوه ارضى عني مسامحني يقول لي لا انا ايه انا عايزك عايزك فانا يا شيخ والله لا قدرك تحت سريع ويعني وعلي ملزومات بتعبيت وفي سؤال تانا بدي اسهلك عليه شيء لك اخوة في البيت مع ابيك لا بنت وولدها اربعة مع ابيك هناك بنت وولدها اربعة يعني ما لابيك احد يقوم به أيها أختي أختي أختي وابني أيها أختي وابني يا شيخ ابنك كم عمره؟ 14 سنة هل تستطيع أن ترجع إلى أبيك وإن تحملت؟ نعم هل تستطيع أن ترجع إلى أبيك وإن ضاق عليك العيش شيئا ما؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن كلام الوالد شاق وإذا كان بإمكانك الرجوع إليه والتحمل فإن هذا ألزم لك وأوجب عليك ألزم لك وأوجب عليك فأبوك مصاب بالجلطة وليس له من يقوم به فهذا أوجب عليك وألزم إلا إذا كنت فقيرا وأولادك سيضيعه وأبوك أيضا لن تجد نفقته فقد يكون هذا عذرا لك ولكن ابزل ما في وسعك لإرضاء والدك ولرعايته والله المستعان وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هذا ألفت النظر إلى شيء استحدث في أمر الكرة في هذا الزمان فبعد أن كان أمر الكرة قاصرا على البلاءات التي تأتي من جرائها من إضاعة أوقات المسلمين وإضاعة أموال المسلمين وإضاعة شباب المسلمين ومن المراهنات التي تحدث والعصبيات القامية التي تحدث دخل علينا مع هذه المباريات شرك بالله وارد من دول الكفر أسأل الله أن يسلمنا والمسلمين منه ولا نتلوث به وما أطلق عليه الإختبوط بول الذي ادعو عليه أنه يعلم الغيب فأخرجوا إختبوطاً سمونه بول يتنبأ عندهم بالفريق الذي سيفوز فدخل شرك بالله أيضا مع الكرة وأصبحت التأكمات والسخريات في بعض البلاد وأصبحوا ناس قليل العقل ضعفوا الإيمان جهل بالشريعة يصدقون ما يقوله أو ما يختاره الإغطابوت بول يعني وصلت العقول إلى انحطاط لا يتصور سمك يا جهلة سمك يا جال تعلم الغيب تعلم الغيب والنبي يقول قل لو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ربنا يقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ربنا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هكذا يقول ربنا في كتابه الكريم والنبي يقول لا يعلم ما في غد إلا الله واختبوط سمكة تخرج في بلاد الكفر من دول الكفر والناس يضعون الصناديق إن وقفت أمام صندوق دولة ستفوز الدولة إن وقفت أمام صندوق مرشح في الانتخابات سيفوز أين هذا الجهل؟ يعني كيف راجع هذا الغباء؟ وهذا الجهل على أقوامٍ إن راجع على بلاد الكفر هم كفار في الأصل هم كفار في الأصل منهم من يعبر منهم من يعبد بشرا منهم من يعبد جنا منهم من يعبد فرجا منهم من يعبد بقرة أما نحن كمسلمين فربنا واحد لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله فكيف يروج في بلاد المسلمين هذا السفه، وهذه التعاسى العقل وهذا الانزلاق والانحطاط؟ في العقول مما يؤسف عليه أن بعض الجرائد تضيع صفحات وتضيع أماكن من الجريدة لنشر هذه المعتقدات الخبيثة أنه والشيء بشيء أذكر أن باب حظك اليوم المثبت في بعض الجرائد من التكهنات ويجب أن يحذف فهنوه دخول في علم الغيب ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فيجب على رأساء التحذير فهذه الجرائد التي يدعي كاتبها علم الغيب وحظك اليوم والأبراج وكل هذا الدجل أن يتوبوا إلى الله وإلا فهم في شعبة من شعب الضلال شعبة من شعب الزيغي والعياذ بالله ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدق لم تقبل له صلاة أربعين يوما فكيف يتصور أن زمكة اختبوط تعلم الغيب يا لها من تعاسة في العقول، ويا لها من انحطاط في الأفهام وغباء إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم, عليكم, عليكم, عليكم يطيك سعافي فضلت الشيخ وياك تصدني ما هذا زوجي بحبيت سرجة المحرمات وكل ما بمنعه كل ما بمنعه بيصير مشاكل شو تساوي واصلي التذكير بالله واصلي التذكير وصلتي عليه الطيبين من أمثاله وذكريه بالله أمره إلى خير فالحمد لله انت ماد في الغي بما يضر بك في دينك فالفراق أولى والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركة كيف حالك يا شيخ الحمد لله نحبك في الله يا شيخ أحبك الله أولادي أحبابتانا لها الله يسلمك يا شيخ لو سمحت بالنسبة لي عمّة عندها بيت يا شيخ عمّتي إيه ولها أخ الوحيد شيء الموجود لها الواريس الوحيد لها أخ شيء يعني عندها بيت أو أولاد أخواتها كلهم الحمد لله في غنى عن البيت ده بس لها بنت أختي حالتها حانيتها ضعيفة جداً ومفحاجة يعني فيجوز أنها تكتب لها البيت ده تكتب لها البيت كله؟ يعني على اساس يعني مثلا أخوها في غنى وإحنا كلنا أولادا خواتها كلنا الحمد لله مش محتاجين يعني لا صح ذلك يعني تلف لا الب... تصح بذلك يعني ال إنفالة إنفالة السلس إنفالة أسلموا له الله يسلمك أيش شوفون شوفون الله السلام عليكم طبعا. السلام عليكم ليكن سلام وركات نعم شيء أحمد الله، أشكره الحمد. الله يبارك الله الذي والله لسير حسان حسن. بعيد نفس سؤال. عليكم. في الوقت جوزيتي حلف على يعني حلف على الطوال أنا بخش بيتوا لو دخلت فأنت أحد الرضا. يريد أن يتراجع مصير على ما هو فيه. لا هو عادي يعني خلاص هو كان ساعد إذا أراد حال. أن يتراجع فليكفر كفرانين ولا تحسب تطليقه والله أعلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نسأل الله أن يطيل عمرك سلطات الله. ولك بمثله السامعين والسمعات بارك الله فيك. عدة أسئلة. الله المستعان. تفضل. أسئلة الحديث الذي يقول من قرأ سورة ياسين على ميت خصص الله عليه من العذاب. لا يصح. تابع الحديث. سؤال الحديث الثاني. من قرأ سورة ياسين في ليلة غفر الله له في هذه الليلة. لا يصح ولا يثبت في سورة ياسين أي حديث. ولا مزيز... يثبت قطة يسين حديث ها زد هو حديث الذي يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقل فيه كلام متكلم فيه نعم فما رأيك في جماعة الخروج بارك الله فيك تعلم دينك أنصحك بتعلم دينك والدعوة إلى الله كما كان رسول يدعو السلام عليكم السلام <تصفيق> الله <تصفيق> نعم <تصفيق> الحمد لله بارك فيك. الله خير. والله خير. سخنة وسأنا سأنا سؤال في زكاة الحلي. الله المستعان. هل هل هل هل الحلي زكاة؟ ولو كان ولو كان في زكاة ما شو؟ ولو زكا ولو كان في زكاة أنا بجالي بجالي أربع سنين ما دفع ما عملت الش زكاة للحلي. فيا رأيكم ما يكرر تجديني؟ الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله بعد. فللوالدين قولاني في زكاة الحلي. القول الأول أن الحلي في زكاة. للآت ذكره قوله تعالى والذين يكنزون الزهب والفضة ولنفقنا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والحلي ذاب ومال وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيما مال أدية زكاته فليس بكنز إن كان تحت الأرض وأيوما مال لم تعد زكاته فوكنزنه إن كان فوق الأرض أما الدليل الثاني الذي استدل فإن كان مأخوذ إسناده حسن في الأصل وإن كان مأخوذا على عمر بن شعيب عن أبيه عن جد لكن له شواهد يحسن بها ألا وهو أن امرأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال أتؤدياني زكاة هذا قالتها لا. قال أن الله يوم القيامة قال أدية زكاة فهذا الدليل الثاني وكما أسلفت يحسن بمجموعة طرق أما الذين قالوا ليس في الحلي زكاة فغاية ما أردوا أردوا حديثا باطلا لا يثبت بحال وهو حديث ليس في الحلي زكاة أردوا أن خمسة من أصحاب النبي أو أقل أو أكثر قليلا كانوا لا يرون في الحلي زكاة وهذا لا يعارض المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صدى عن كونه لا يعارض كتاب الله والاجتهاد وارد منهما وافق الدليل فالأولى لك والأسلم لدينك بل والأوجب عليك إذا بلغ ذاب امرأتك النصاب وحال عليه الحول أن تخرج زكاة وبالله التوفيق السلام عليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته أعوذرنا التسمع الله فيك يا شيخ ونفعل أسأل الله أن يجعلك زخدا بالإسلام في هذا ولك بمثل نعي بعض الأسئلة أرجى سماع سمع ثم الإجابة ذلك الله فيك. طب أسأ... أولا أرجى من فضيلتكم ذكر السياح في شعبان. ثم بعد ذلك الجمع بين الأحاديث الجمع بين الأحاديث اللي ذكر السيدة عائشة حينما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أو رواية أنه لا يتم شهر إلا شهر رمضان. وكذلك أرجى من فضيلتكم رجل. تذكروا له أن هذا الأمر بدعة، فيقول له إئتني بدليل بالنصح، فما رد على مثل هذا؟ وكذلك هل اشترط الاستجابة الدعاء أن يكون الرجل على صلاح؟ أم هذا من باب أم هذا أفضل للإيجاد؟ لأن هناك رواية أو حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول: كلكم ضال، فاستهدوني أهدكم فهو هنا هنا على الضلال. فيكم اللافظة ونسألكم صالحة الحمد لله والصلاة والسماء صلى الله بعد بقي التتمة للأخي السائري عن زكاة الحلي ويكونه بقي أربع سنوات أربع سنوات لم يخرج زكاة عن الحلي أقول كان هذا اجتهاد سابقا عفى الله عنك وأخرج زكاة حول الآن أما عن فضل الصيام في شعبان فالوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. أما عن فضيلة معينة للصيام في شهر شعبان فلا أعلم حديثا عن رسول الله يفيد فضيلة معينة لا كونه كان يكثر من ذلك. أما الوارد عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وروايات أخرى التي فيها كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلة ورواية الثلاثة ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا فلا تعارض بين كل هذا لأن كلمة الكل أحيانا تطلق على الأغلب الأكثر ولا تطلق على الاستحواذ الكامل ومنه قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها ومعلوم أن تركت ديارا لأقوام ما دمروا وهم أهل الإيمان وكذلك قوله تعالى في شأن ملكة سبا وأتيت من كل شيء ولم تؤتى مثل ما أوته سليمان عليه السلام فكلمة كل أحيانا تطلق ويراد بها الأغلب فلا تعارض بين الأحاديث والله أعلم أما قول القائل إذا بدع هل الأولا أن تحرر أنت كلمة البدع ما المراد هل لابد أن تحرر أو هل أنت الذي قلت له إن هذا الأمر بدع هل أنت يعني تعلم أبعد ما تقول إن ثبت أنه بدع فعندنا قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض أما كيف يجاب عليه يجاب عليه إن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض فهو, فهو ملزم بالاتيان هو بالدليل والله أعلم أما استجابة الدعاء هل يجب لاستجابة الدعاء أن يكون الشخص صالحا هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم وقد سأل الكفار القضاء عليهم والحكم فيهم من ربهم قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم القضاء بينكم وبين رسولنا فقد جاءكم القضاء وقالوا أيضا ولا يشترط الصلاح لها فقد تستجاب دعوة مظلوم كافر قد تستجاب دعوة مظلوم كافر والله يفعل ما يشاء هذا وإخواني كأنهم يشيرون إلى انقضاء الوقت كذا يا إخواني يشيرون وفقهم الله إلى انقضاء الوقت فأقول وبين يد الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة مباركة على الإسلام والمسلمين وأن يوفق أصحابها والقائمين عليها إلى نشر التوحيد ونشر المعتقد الصحيح ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظهم جميعا من كيد الكائدين وأن يبارك في السامعين لها والسامعات والمشاهدين المشاهدات أوصي نفسي الله فيكم بالإعراض عن كل لغو فيوصية ربنا لنا بعد تقوى الله سبحانه قال تعالى في كتابه الكريم والذين هم عن اللغو موردون وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغلين فقلوا لغوين نبتعد عنه وكما قال رسولنا الأمين أحرص على ما ينفعوك هذا وأقول مذكر النفس وإخواني بالصلاة والسلام على البشر النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله فرب العزة يقول في كتابه الكريم إن اللهم لأكتو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر وقال من مسلم يسلم علي إلى رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام فسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم ما صلاتكم عليه هذا وصلاتكم على النبي في تفريج للهموم والكروب كما جاء الخبر بذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا ولا تغفلوا عن ذكر الله به تطمئن القلوب وترطب الألسن وتقوى الأبدان وتنخنس الشياطين وبه تتنزل الملائكة وتخشان الرحمات به ترتفع الدرجات به يذكرنا الله سبحانه في نفسه أو في من عنده فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هذا ولا ننسى أبدا الاستغفار فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح فضلا عن كونه امتسال لأمر الله إذ الله قال فاستغفروني أغفر لكم ولقد قال جل ذكره ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بالاتغفار تصفو قلوبكم وتنور صحائفكم وترتفجتكم وتحط عنكم الخطايا وتدفع عنكم البلايا والرزايا وتساق لكم الأرزاق والنعم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته